ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته و ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أيها الذين سديدا آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 واتقوا الله الذي تسالون ء به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واشهدوا أ الله الى الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده بلغ وأدى ونصح الأمة. الله واشهدوا ان محمدا عبده هو رسول ه الله رساله واتلى الله سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه وسلم وغاد فيا من رضيتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد ا ل نبيا ورسولا اعلموا ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا ي أ ل و ن ك م خبالا قد بدت البغضاء من أ ف و ا ه ه م وما تخفي صدورهم أ ك ب ر قد بينا لكم ا ل آ ي ا ت إ ن كنتم تعقلون ا أ ن ت م أ و ل ئ ك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله و إ ذ ا جاءوكم قالوا آ م ن ا و إ ذ ا لقوكم قالوا آ م ن ا و َ إ ِ ذ َ ا خلوا ََ عضوا َ ب عليكم ََُُْ ا ل ْ أ َ ن َ ا م ِ ل َ من َِ الغيظ َِْْ ك ُ ل ْ موتوا ُ بغيظكم َُِْْ إ ِ ن َّ الله ََّ عليم ٌَِ بذات َِِ الصدور ُُِّ إ ِ ن ْ تمسسكم ََُْْ ح َ س َ ن َ ة ٌ تسؤه َ و َ إ ِ ن ْ تصبكم ُُْ س ي َ ا ئ ٌ يفرحوا ََُْ بها َِ و َ إ ِ ن ْ تصبروا َُُْ وتتقوا َُ لا َ يضركم َ كيدهم شيئا ان الله بما يعملون م آ ي ا ت كريمات تنزلت من فوق السبع الطباق على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إ ب ا ن حركته ا ل أ و ل ى في ا ل م د ي ن ة وهو يقيم المجتمع المسلم ويشيد بنيان ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة بعد بدر و أ ح د وقد كانت أ ح د معلما بارزا من معالم ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة ودرسا تربويا عميقا ترك آ ث ا ر ه في نفس رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي نفس أ ص ح ا ب ه الكرام ومن أ ر ا د ا ل ا س ت ز ا د ة في هذا الموضوع فعليه أ ن يرجع إ ل ى ظلال ا ل ق ر آ ن ليعيش مع سيد رحمه الله في تلك ا ل آ ف ا ق ا ل ع ا ل ي ة ا ل م ح ل ق ة التي فتح الله بها عليه وهو يخوض بهذا ا ل ق ر آ ن م ع ر ك ة ح ي ة و ك أ ن ه ينقل أ خ ب ا ر ا ل م ع ر ك ة س ا خ ن ة ل ح ظ ة تلو ل ح ظ ة الايات تحذرنا من أ ن ا س يعيشون بيننا من جلدتنا ويتكلمون بلغتنا أ ن هؤلاء يحبون ه ز ي م ة المسلمين ويودون عنتهم ويبغون خذلانهم ويتمنون انبحارهم ولا يفرحون إ ل ا إ ذ ا ر أ و ا ر ا ي ة الكفر م ر ت ف ع ة و ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م م ن خ ف ض ة م م ر غ ة بالتراب اقول هذا الكلام وفي ذهني هؤلاء أ ص ح ا ب الشمال من العرب والنفعيون من ا ل أ ض و ا ن العالم كله ا ل آ ن أ ي ه ا ا ل ا خ و ة مسلط أ ن ظ ا ر ه و أ ص و ا ت ه و أ ج ه ز ة تنصته ومكلف أ ق ل ا م ه و أ ض و ا ء ه كلها على ب ق ع ة اسمها أ ف غ ا ن س ت ا ن ا ل ج ا م ع ة ا ل أ م ر ي ك ي ة أ ن ش أ ت أ ق س ا م ا خ ا ص ة اسمها أ ق س ا م أ ف غ ا ن س ت ا ن م د ر س ة في ج ا م ع ة كولومبيا ن ج س و ن غيرها اسمها م د ر س ة أ ف غ ا ن س ت ا ن ل م ت ا ب ع ة ا ل أ ح د ا ث والتطورات إ ن ه م يرتجفون خوفا ويرتعدون هلعا فرائسهم لا تقر أ ط ر ا ف ه م لا تستقر يخشون أ ن يعود ا ل إ س ل ا م م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ى ا ل ح ي ا ة اسمع ا ل إ ذ ا ع ا ت ا ل ع ا ل م ي ة تابع الصحف ا ل د و ر ي ة عش مع المجلات التي تنتشر في كل أ ن ح ا ء ا ل أ ر ض ق ض ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن تتصدر صفحاتها وتستولي على اهتمام كتابها ل أ ن ه ا ا ل آ ن هي ا ل ق ض ي ة ا ل ح ي ة ا ل س ا خ ن ة التي, التي قد تسفر عن قيام حكم إ س ل ا م ي بعد أ ن أ ج ه ز عليه الغرب والشرق منذ ب د ا ي ة هذا القرن في ذهني و أ ن ا أ ت ك ل م ا ل أ ف غ ا ن ي و ن الذين ي ت آ م ر و ن على الجهاد ولا زالوا يحلمون ب إ ر ج ا ع ا ل ج ث ة ا ل م ح ن ط ة ا ل م و م ي ا في روما الى افغانستان والصحف ا ل ع ر ب ي ة من اهل الشمال وليس من اهل اليسار واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم صحف ا ل س ي ا س ة ا ل ك و ي ت ي ة والوطن و ا ل أ و ل ى أ ن نسميها ع د و ة الوطن وبدل أ ن تسمى الوطن ا ل ك و ي ت ي ة ا ل أ و ل ى أ ن نطلق عليها الوطن السوفياتي او الروسي والخليج ا ل إ م ا ر ا ت ي ة وبعدها كثير من الصحف م ن ا يدور في الفلك التلفونات ت د ق علي ماذا حصل في ج ل ا ل بالا ح ق ا ان نجيبا قد وصل على بعد اربعين كيلو مترا من ترخم وهو في طريقه الى ترخم هكذا تقول صحف الخليج والوطن ا ل س و ف ي ا ت ي ة في ارض الكويت الوطن ت ق و ل ل م ص ل ح ة من الحرب ا ل أ ه ل ي ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن الدماء ا ل أ ف غ ا ن ي ة ج ا ر ي ة فيها والمال مال الخليج ل م ص ل ح ة من يكون هذا ص ح ي ف ة أ خ ر ى ت ن ج د بالاتحاد السوفياتي انه يسمح لمسلم اسمه حج شكور والله اعلم انه شكور او كفور يسمح له في داخل مجلس النواب السوفياتي ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم انها ظ ا ه ر ة غ ر ي ب ة ع ج ي ب ة أ ن الاتحاد السوفيات ا ل آ ن سمح بسم الله الرحمن الرحيم ل أ ح د من المسلمين أ ن يتفوه ف ي ه قلت لهم قال لي أ ح د ه م على التلفون إ ن ن ي أ ب ك ي أ ف ع ل ا ان ا ل د و ل ة ا ل ا ف غ ا ن ي ة ستصل م ر ة ث ا ن ي ة إلى م مر خيبر قلت يا أ خ ي اطمئن فنجيب صرح قبل يومين في ا ل ا ذ ا ع ة نحن مستعدون أ ن ننسحب من جلال باد بشرط أ ن يسمح لنا المجاهدون بالانسحاب بسلام قال ا ح ق ا ما ت ق و ل قلت والله حقا ما أ ق و ل ولا تصدق هذه الببغاوات من أ ص ح ا ب الشمال التي تعيش على فتاه م و ا ئ د ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل س و ف ي ا ت ي ة العظمى وفي افغانستان القوم مشغولون بالمؤامرات مع الدول ا ل ع ا ل م ي ة لارجاع ذلك الجسد الميت المسنى بظاهر شان الى أ ف غ ا ن س ت ا ن م ر ة أ خ ر ى وقد تكلمت في خ ط ب ة العيد عن مؤامره ة ن د ر مطار قندهار وكيف جاءت ا ل إ ي ح ا ء ا ت و ا ل إ ع ا ز ا ت ببعض الذين ي ت ج ش أ و ن من دماء المجاهدين ل ك ث ر ة م من نمتص منها ل أ و ل ئ ك الذين تضخمت بطونهم لكثره ما أ ك ل و ا من أ م و ا ل ا ل أ ي ت ا م أ و ل ئ ك الذين كانوا منذ أ و ل يوم حجرا ثقيلا على قلوب المجاهدين ورحا م ل ق ا ة فوق أ ر و ا ح ه م تجمعوا حول مطار جلال ب ا ن لنعلنوا بعد إ ط ل ا ق النيران في الهواء أ ن ه م استطاعوا ان يدقوا اسوار المطار و أ ن يقتحموه بعد أ ن عجزت ا ل ع م ا ل ق ة أ ن تفتحه ثم إ ز ا ء هذا النصر المؤزر والظفر المضفر يعلن محافظ قندهار استسلامه ل ل ف ئ ة ا ل م ن ت ص ر ة من المجاهدين اي من تجار الدماء ثم ت أ ت ي ط ا ئ ر ة ظ ا ي ر شاه لتحط في مطارق اندهار وتحملها ال... ويحملها من هؤلاء ومن المهاجرين الذين وزعت عليهم الاموال ا ل غ ر ب ي ة على ا ك ا ف ه م ليتقدموا بالملك منتصرا معظما مضفرا مبجلا ويسلموه س د ة الحكم في كابولي م ر ة أ خ ر ى ومن نكد الطالع أ ن ه م اختاروا إ ل ا ق ن د ه ا ر تلك التي تكن في أ ع ن ا ق ه ا حقدا دفين الملك ل ولا زالت ذكريات جيش الملك ا ل ذ ي وذباباته يوم أ ن ا ك ت ح ن خان محمد قائد الملك ق ن د ه ا ر من أ ج ل أ ن ينزع الحجاب من فوق ر أ س ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة وخرجت النساء والمصاحف على رؤوسهن في الشوارع ا ل ع ا م ة يستنجدن بالرجال ويقولن يا خيل الله ا ر ك ب ي ويتحرك اهلكن د ه ا ر ويسقط حوالي الف وسبعمائه شهيد وهم يدافعون عن قطعه قماش تغطي وجوه نسائهم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 بعد أ ر ب ع ي ن عاما من الحكم يخرج من البلد غير م أ س و ف عليه وبعد س ت ة عشر عاما من حياته بين ا ل خ م ر ة والنساء مع ا ل و س ك ا ل إ ي ط ا ل ي ا ل م ع ت ق ة ا ل آ ن تحاول بريطانيا و أ م ر ي ك ا وبريطانيا تلك ا ل ح ي ة الرقطه التي حطمت بلاد المسلمين بسمومها تتولى كبر ا ل م ؤ ا م ر ة ل إ ر ج ا ع لان ب ا لا ه ر شاه يحلم ب أ ن يعيد التاريخ دورته و أ ن يجدد في نفسه من أ ب ي ه سيرته و أ ن تحمله القبائل م ر ة أ خ ر ى على أ ك ت ا ف ه ا كما حملت أ ب ا ه نادر شاه من م ي ر ا ن شاه الى ت ر م ن ج ل وعبر خطوط باتيا إ ل ى أ ن وصلت كابل و س ل م ت بعد أ ن مهدت البي بي سي ب ح م ل ة إ ع ل ا م ي ة ض خ م ة والصحف ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة له و أ ط ل ق ت عليه ك ل م ة الغازي الغازي أم الغازي. نادر شاه إ ذ أ ن نادر شاه هو الذي هزم بريطانيا سمت 1919 وهو الذي سبب استقلال أ ف غ ا ن س ت ا ن وهو الذي وصل إ ل ى مدينه تل التي كانت ه ن د ي ة العاهدات واضطرت شرشل أ ن يعلن استقلال أ ف غ ا ن س ت ا ن من لندن هذا الغازي هو الجدير بالحكم هو الحقيق ب أ ن يتسلم مناصب البلاد ويتولى د ف ة توجيهها وتسيير شؤونها كيف ترضون ايها الشعب العظاني برجل من الرعاع اسمه ابن ا ل س ق ى كان قاطعا للطريق وكان لصا كيف تقبلون به حاكما بعد امان الله ذلك الملك الذي كان يريد ان يطور افغانستان ويحضرها وتولت زوجته كبر م ؤ ا م ر ة اخراج ا ل م ر أ ة س ا ف ر ة في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن بعد التقائه بمصطفى كمال أ ت ا ت ر ك وقامت عليه القبائل أ ر ب ع سنوات م ت و ا ص ل ة حتى أ س ق ط ت ه القبائل وجاء ابن ا ل س ق ى حاكما لكابل وابن السقا ى سمى نفسه حبيب الله كان رجلا عابدا مجاهدا وكان يقول لن يقر لي قرار حتى احطم ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة وحتى افتتح موسكو وما لنا لا ن ش د له ق ا ئ م ي ن وصم الحسام ولا تذله فانه يشكو يمينك والجماجم تشهد جف النجيع عليه وهو مجرد من غنده ف ك أ ن م ا هو مغمد ريان لو قذف الذي أ س ق ي ت ه لجرى من المهجات نهر مزبد ما شاركته م ن ي ة في م ه ج ة إ ل ا وشفرتها على يده يد مهدت ا بريطانه نثرت الذهب بين ي د ي على قبائل وزير ومسعود ليستقبلوا نادر خان ويحملوه على ا ل أ ك ت ا ف مظفرا منتصرا حتى يصلوا به كابو وبريطانيا جاءت بنادر شاه أ و نادر خان الغازي المجاهد جاءت به من س ف ا ر ة أ ف غ ا ن س ت ا ن أ ح د عنوج و أ ب ن ا ء ا ل ع ا ئ ل ة ا ل م ا ل ك ة من أ ص ح ا ب التاريخ ا ل أ س و د حملته من س ف ا ر ة فرنسا و إ ل ى ت ر م ن ج ل ثم إ ل ى كابل وماذا عن حبيب الله لقد كتب ا ل أ م ا ن ة على طرف المصحف نادر شاه كتب ا ل أ م ا ن على طرف المصحف ووقع وهذا أ ع ظ م أ م ا ن يمكن أ ن يعطى عند ا ل أ ض ل ا ن وحمله كبار العلماء وذهبوا إ ل ى حبيب الله الذي خرج من ك ا ب ل ا بكوكبات من فرسانه وقالوا لقد أ ع ط ا ك نادر شاه ا ل أ م ا ن فلا عليك أ ن ترجع إ ل ى كابل وتعيش فيها, وتعيش فيها فعندما رجع إ ل ى كابل أ ل ق ي عليه القبض واودع غياهب السجون ثم قرر, قرر نادر شاه إ ع د ا م ه والمقرر والمنفذ هو بريطانيا أ و ل ا و آ خ ر ا و إ ن م ا هو آ ل ة ت ن ف ي ذ ي ة من ا ل آ ل ا ت وذكره العلماء بالعهد الرباني و ب ا ل إ م ض ا ء ا ل ق ر آ ن ي ولكنه ل ع ب ة وحجر من أ ح ج ا ر ر ق ع ة الشطرنج تحركها ا ل أ ي د ي ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة كما شاءت و أ ع د م حبيب الله وقبل أ ن يعدم قال له ماذا عليك لو خليت سبيلي ف ا ن ض ي في سبيل الله مجاهدا خارج أ ف غ ا ن س ت ا ن حتى القى ربي وبريطانيا هل تريد جهادا أ و مجاهدين لقد صنعت أ د ي ا ن ا ج د ي د ة في هذه ا ل ق ا ر ة صنعت ميرزا غلام أ ح م د وعملت ا ل ق ا د ي ا ن ي ة حتى يظهر هذا النبي نسخ الجهاد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ش أ ت ا ل ب ا ب ي ة و ا ل ب ا ه ا ئ ي ة وكلها تلتقي على ك ل م ة سوائس أ ن ه ا تلغي الجهاد من ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م و أ ع د م حبيب الله ومضى إ ل ى الله وباء نادر شاه ب إ ث م ه حتى سخر الله له من قتله في زينته وفي ملا من قومه وفي احتفال عام قتله احد الشباب في داخل الاحتفال العام وهو يصافحه وجاء ابنه هذا المومياء وبريطانيا تمنيه وتوعده يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إ ل ا غرورا ت ع د ه أ ن يرجعوه إ ل ى كامب ولكن أ م ا م ه م عقبات دون إ ز ازالتها ل ت عقبات ه ا دون إ خرط القتال هنالك ق ا د ة الجهاد هنالك الذين يحملون لواءه هناك العلماء الصادقون هناك الشعب المخلص هناك أ ب ن ا ء ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة ف أ ن ا لها بتجاوز هذه جميعا إ ن ه ا عقبات ليست كتلك التي تجاوزتها يوم أ ن أ ر ج ع ت أ ب ا ه ا ل م ؤ ا م ر ة ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة ا ل آ ن ت ص ف ي ة ا ل ق ا د ة في بيشاور وفي أ ف غ ا ن س ت ا ن كبار ا ل ق ا د ة ا ل م ؤ ا م ر ة التي صنعتها ا ل آ ن و ت ب خ ت ه ا أ ج ه ز ة المخابرات ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة وقدمتها ل أ ج ه ز ة المخابرات ا ل غ ر ب ي ة تقول لابد من اغتيال ح ك م ة يارو رباني وسياف وخالص في هذه ا ل ف ت ر ة حتى يخلو لنا بعض الطريق أ م ا م ظاهر ش ا ء ولا زال ظاهر ش ا ء هو الطرح الذي يمكن أ ن يكون مقبولا ولو واحد في ا ل أ ل ف للشعب ا ل أ ف غ ا ن ي ودونه لم يبق أ ي و ر ق ة في جعبته سوى أ ن ي ث ي ر ا ل م ش ا ك ل في داخل افغانستان و أ ن ي ق ل ل من شان المجاهدين و أ ن ي ب ث ا ل إ ر ج ا ف والتعطيل في نفوس المجاهدين و أ ن ي ك ب ر نجيبا و أ ن ه ق و ة لا تغلب و أ ن ه أ س ط و ر ة كنا نظنه هشه و إ ذ ا به يقف أ م ا م المجاهدين وليس من السهل ا ل آ ن أ ن تحل ا ل ق ض ي ة عسكريا هكذا يصور ا ل إ ع ل ا م الغربي و ا ل إ ع ل ا م الغربي بيده و ر ق ة أ خ ر ى أ ن ه يريد أ ن يفسح, يفسح المجال لجيوش المخابرات ا ل أ م ر ي ك ي ة التي تعيش في بيشاور وفي إ س ل ا م أ ب ا د حتى يدخلوا في أ ع م ا ق الجبهات وحتى يبثوا سمومهم من خلال أ ن ي ا ب ه م ا ل ل ا ب غ ة المرجفين من ا ل أ ف غ ا ن ي ي ن المنتفعين بالام اليتامى و آ ه ا ت ا ل ث ك ا ل ى وزفرات المكلومين ا ذ ا لابد من قتل ا ل ق ي ا د ة التي استعصت على ا ل ز و ب ا ن في ا ل ح و ا م ض ا ل غ ر ب ي ة ا ل ا م ر ي ك ي ة ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة ولابد من ك م ه ي د السبيل في داخل افغانستان ولا بد من إ ب ع ا د المسلمين عن ا ل ق ض ي ة حتى تتحجم ا ل ق ض ي ة م ر ة أ خ ر ى وترجع ق ض ي ة إ ق ل ي م ي ة وعندها يمكن أ ن تبتلع من ا ل أ ج ه ز ة ا ل غ ر ب ي ة ومن أ ن ظ م ت ه ا التي تعاهدت وتقاسمت أن ل ا يقوم ل ل إ س ل ا م في ا ل أ ر ض ط ا ئ م ه و أ ن ل ا تسمح ل أ ي كيان في ا ل أ ر ض يحكم في ا ل إ س ل ا م أ ب د ا كما قلت لكم كذلك في خ ط ب ة العيد في السودان و أ ب ش ر ك م ا ل آ ن كما بشرتكم أ ن الجهاد في السودان قد ابتدا على يد ا ل ج ب ه ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي يقودها ا ل أ س ت ا ذ التراب وفي ا ل أ ي ا م ا ل ق ل ي ل ة ا ل م ا ض ي ة قامت ق ب ي ل ة المراحيل في مدينة أ و ل م د ي ن ة من الشمال م ح ا ذ ي ة للجنود واتفقت مع ا ل ج ب ه ة ا ل إ س ل ا م ي ة واقتحموا على جيران جيشه وجنوده ا ل م ر ت ز ق ة ولم يفلت منهم إ ل ا ث ل ا ث ة فقط واستولوا على أ س ل ح ة ح د ي ث ة ض خ م ة والعالم كله ا ل آ ن يرتجف في السودان جهاد إ س ل ا م ي على حدود مصر على حدود اليهود على حدود إ س ر ا ئ ي ل السودان المحاذيه لمصر التي تشكل خطرا رهيبا على إ س ر ا ئ ي ل يقوم به معسكرات وتعود ر ا ي ة الجهاد ويستفيد منها السودانيون والصوماليون و ا ل إ ف ر ي ق ي و ن والتشابيون إ ن ه م ا ل آ ن قد سقط في أ ي د ي ه م و ر أ و ا أ ن ه م قد ضلوا وهم ضالون والله أ ع ل م بهدايتهم إ ذ ا شاء ان يهديهم أ م ا ا ل آ ن فهم كفار ضالون أ ع د ا ء ل ل إ س ل ا م والمسلمين ا ل آ ن كانت ا ل ق ض ي ة مع التراب ق ض ي ة كلام وانتخابات ومجالس ن ي ا ب ي ة وهذه يمكن أ ن تغير ب ك ل م ة واحده ة يمكن أن يقطع عنهم الوقود ويمكن ان يرتفع سعر السكر او يوقف القمح او يحرك الدرام ويوقف كل شيء ولقد حاول النيرك من قبل ان يطبق الشرك ا ل ش ر ي ع ة وحوصر الحصار الاقتصادي ونزل الجنيه السوداني درهيبا حتى لم يعد له أ ي لتخرج اجيالا من المشوهين في السودان وكذلك إ خ ر ا ج ا ل ج ب ه ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ت ر ا ب ي ة من داخل ا ل ح ك و م ة وكذلك السماح ل ي ه و د ا ل ف ل ا ش ة أ ن تذهب إلى من الحدشه إ ل ى إ س ر ا ئ ي ل إ ن ه ا عروض ب س ي ط ة بسيطة, بسيطة. إ ي ق ا ف ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة قرار فقط ودفنها في الصحراء دفن ا ل ب ق ا ء ا ل ن و و ي ة و إ خ ر ا ج الترابي و أ ن ث ا ل ه من الحب والسماح اليهود ل ف ل ا ش ة أ ن تهاجر إلى إ س ر الى ئ ي إ ل فلسطين ا ل م ح ت ل ة ووقع عليه وقامت ض ج ة إ ع ل ا م ي ة في الصحف ا ل ي ه و د ي ة ا ل غ ر ب ي ة عن ا ل م ج ا ع ة في الحبشه وعن الناس الذين يسقطون من الجوع ا في شوارع أ ب ي س ب ا ب ه حتى أ ص ب ح العالم العربي لا يتكلم إ ل ا بالجياع في الحبشه و ف ج أ ة و إ ذ ا بالحل أ ن تفتح الطريق لهؤلاء الجياع ل ي أ ك ل ا ل خ ب ز في فلسطين ا ل م ح ت ل ة تحت حكم اسرائيل الان سقف في ايديه وظلوا واحدثت ا و ع ا ل ه م وانتقلت ا ل ج ب ه ة ا ل ا س ل ا م ي ة من العقلان الى السلاح وانتقل المسلمون من ا ل خ ط ا ب ة وغبدل دع ا ل ن د ا د ه وسطر بالدم القاري وانطق بالفم الثاني فمن مدافع ما يزري بسحبان دع ا ل ن د ا د وسطر بالدم القاني واسكت الفم وانطق بالفم الثاني فبالمدافع في وجه ا ل ع د ا س له من ا ل ف ص ا ح ة ما يزري بسحبانه بداوا يطرين بالفم الثاني و ب د أ و ا ي س ط ر و ن بالدم القاني وان ليس في أ ف غ ا ن س ت ا ن في السودان على قرب من فلسطين وهنا هذه تعتبر ا ل م ص ي ب ة ا ل ث ا ن ي ة بعد أ ف غ ا ن س ت ا ن ل أ ن أ ف غ ا ن س ت ا ن ا ل آ ن ق ا ب قوسين أ و أ د ن ى من استلام الحفر و ا ل ي ت ا ر ي و ن في العالم العربي وهم يرون أ ذ ن ه م تتمزق ع ي ب ت ه ا فوق جبال ا ل هندوكاش وكوباما وسليمان وتمره في تراب ه ا ر ب مد وزيحان ا ل م ر ا ر وهنا ما كان لهم أ م ا كان لهم أ ن ي س ت ح و ا على أ ن ف س ه م ويتواروا خجلا مما ع ص ا ب امهم موسى في داخل افغانستان لا ز ا ل ينقنقون لا زالت ا ل د ف ا ب ة الحمراء على شاطئ الخليج تنقنق وتزعق وتعيد و ت ب د أ أ ن ح ك و م ة نديب م ن ت ص ر ة في الميدان ولا يدرون أ ن ه في طريقه إ ل ى الموت و أ ن حكومته تعد أ ي ا م ه ا ا ل أ خ ي ر ة أ و أ ش ه ر ه ا ا ل أ خ ي ر ة ا ل آ ن السلاح الثاني كما عشرنا اليه الحيلون بين العالم ا ل إ س ل ا م ي وبين هذا الجهاد ل أ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي ما التف حول قضيه مثل هذه ا ل ق ض ي ة ولاول مره بعد سقوط ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة تلتقي هذه الجنسيات ا ل ك ث ي ر ة وتقدم دماءها وارواحها واموالها وتشارك بني دينها و إ س ل ا م ه ا هذه ا ل م س ي ر ة ا ل م ه ي ر ة و ت ت ج ر أ هذه ا ل غ ص س ا ل ك ب ي ر ة ل أ و ل م ر ة تحصل فوق أ ر ض افغانستان ا لقد ضاقوا برعا بهذا والاموال إ ن ع د ل ت ا ل م ع ر ك ة ا ل ع س ك ر ي ة فهم يريدون أ ن يصلوا إ ل ى بعض ماربهم و أ غ ر ا ض ه م من خلال ا ل م ع ر ك ة ا ل ا ق ت ص ا د ي ة إ ذ أ ن أ غ خ ا ن ا ل آ ن يحمل بيده أ ل ف ي ن مليون دولار ليس بينهم وبين الوصول إ ل ى الجبهات الا القيادات ا ل ص ل ب ة التي تربت في ا ح ض ا ن ا ل ح ر ك ة ا ل ا س ل ا م ي ة والا شباب العرب المنتشرون في كل مكان من جيحون الى ت ر م ن ج ل فلا بد من ابعاد هذه الجموع عن ا ل م ع ر ك ة ماذا يقولون عن العرب ج ب ن ا بخلاء و ا لا لا يستطيعون ان يكونوا شيئا عن الذين وصلوا الى هذه الارض سوى تلك ا ل ا ش ا ع ة ا ل خ ب ي ث ة التي رددتها بريطانيا يوم ان ذبحت او قتلت سير السيد احمد عرفان الشهيد ومساعده محمد اسماعيل عبد الغني ابن ولي الله الداهلوي هنا في م ن ط ق ة ص و ا ت كانوا قد حكموا ب ا ل إ س ل ا م ل ع د ة سنوات ثم أ ث ا ر ت عليهم القبائل باسم ا ل و ه ا ب ي ة وذبحتهم وقتلتهم إ ع ا د ة الملك قتل ا ل ق ا د ة إ ث ا ر ة ا ل و ه ا ب ي ة نشر تضخيم الخلافات تحريك الببغاوات في الخليج وفي غيرها حتى تنقنق في آ خ ر أ ي ا م ه ا ولكن يريدون أ ن يطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م و ي ا ب ى الله إ ل ا أ ن يتم نوره ولو كره الكافرون قلت و أ ب ش ر ك م أ ن ه م في ب ا ل أ م س واليوم فتحوا خمس مراكز و ق ر ي ة على طريق سرخروج قرب جلاله باد فتحوا ق ر ي ة اسمها الشيخ نصري وغنموا من ا ل ا س ل ح ة ا ل ك ث ي ر ة والان لا تستطيع ا ل د و ل ة ان تحرك دباباتها خارج ب و ا ح ي جلاله باد ابدا ولا زالت صحف الخليج تعيش اوهام اليقظه ة وتعيش في احلام الصحو علهم يصدقون او علهم يكذبون ويكذبون كما قال جوبلز وزير اعلام هتلر اكذب اكذب حتى يصدق الناس ولعلهم صدقوا انفسهم ا ل آ ن وقد جاء في ا ل ن ك ت ة عن جحا انه كان يركض ذات يوم في الشارع ف س أ ل ه الشباب في الشارع ما بالك ت ر ك ب وليس هنالك اي سبب فقال لهم فكر قليلا قال هنالك أ ر س ولحقه ا ل أ ط ف ا ل وعندما ا ا ز د د و و ازدادت الجماهير وراء جحا قال لعل هنالك أ ر س ا ل حقاء لعل هنالك أ ر س ا ل حقاء انهم يكذبون ويكذبون حتى قالوا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 ايها ا ل ا خ و ة اعلموا ان ما بث من كلام عن ا ل و ه ا ب ي ة ونشره في هذا في هذا الوقت ولم يكن لم تكن ا ل ق ض ي ة د ا خ ل ي ة بل كانت اتفاقا عالميا اعلموا انه ما ردده إ ل ا المنتفعون ا ل أ ض غ ا ل تجار الدماء الذين قد بشموا ل ك ث ر ة م ن ت ص و من دماء ا ل أ ر ا م ل و ا ل أ ي ت ا م الذين عاشوا على أ م و ا ل الجرحى والشهداء الذين كانوا س ت د ا يحول دون وصول المساعدات الى اصحابها ا ل ح ق ي ق ي ة الى خنادق القتال وارض النزال هؤلاء ي ت ب ر أ منهم ا ل ق ا د ة الحقيقيون و ي ت ب ر أ منهم المجاهدون الصادقون و ي ت ب ر أ منهم هذا الشعب المخلص الذي عرف بحبه للعرب ولقد علمتم من قصص ك ث ي ر ة أ ن هؤلاء المجاهدين الصادقين يحتضنون العربي ة أ ح ي ا ن ا يبكون يقولون يا أ ح ف ا د رسول الله وبعضهم يتمنى أ ن يقبل يد العرب ولازلت أ ذ ك ر يوما أ م كنت ذات يوم ازور الجرحى في أ ح د مستشفيات الصليب في كتا وقد دخلناه بحيل ة لنرى ما في داخله وعندما ر ا ن ا شيخ كنبهاري اسمه عبد ا ل ق د ي ل تركت له الجريح الذي ي ل ذ ب في ج ر ا ئ ه واقبل اهجم علينا يحتضننا ويبكي وقصته الدكتور محمد عمر العراقي الذي أ م س ك ت به قوات الملايش قوات ا ل ي ش ي ا في م ن ط ق ة شعاب ا ر س ت ا ق وعندما عرفوا أ ن ه عربي أ ف ل ت و ا و ق ص ة عبدالله طاهر في ت ف ي ر ا ت عندما كانت ه ن ا ك م ع ر ك ة بين الملايشيا وبين المجاهدين اتصل الملايشيا بالمجاهدين المجاهدون بالملايشيا وقالوا معنا رجل ضيف عربي واذا قتل فهذا عار علينا وعليكم نوقف القتال حتى نبعده من ارض ا ل م ع ر ك ة واوقفوا س ت ت ج ا ا ا ب ل ل م القتال رايتنا ابعد عبد الله طاهر ثم عادت ا ل م ع ر ك ة م ر ة اخرى و ق ص ة احمد المبارك الذي مسكته ق ر ي ة من الملايشه في بروان ثم أ ك ر م و ه وقدموا له مبلغا من المال و أ و ص ل و ه إ ل ى ق ا ع د ة المجاهدين إ ن حب العرب كما قال الشيخ يونس خالص في هذا اليوم فرض علينا ومن ديننا وايماننا إ ي م ن ن إن حب العرب من ا العرب إ حب ولكن الذين يروجون هذه الاشاعات هؤلاء أ ع د ا ء ا ل أ ف ا ن وليسوا من ا ل أ ف ا ن من ا ل ذ ي ي م ك ن أ ن يعاني من م ك ن أ ن يكتب إ ن من سلم على الوهاب أ و تكلم معه أ و زوجه أ و أ ط ع م ه فهو مرتد خارج عن ا ل إ س ل ا م وتخرج هذه الفتره ب أ س م ا ء بعض المنتفعين بالجهاد ممن ينتسبون إ ل ى العلم والعلماء و ا ل أ ف غ ا ن يتبراون من هذا ويذمونهم ويرون أ ن ه م عملاء ل ل د و ل ة أ و عملاء لبريطانيا و أ م ر ي ك ا يا أيها الإخوة نصرتنا للجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي ن ص ر ة حق وجهادنا إ ن شاء الله إ ن كان مخلصا فهو جهاد إ س ل ا م ي حق ونحن ن أ م ل من الله عز وجل أن ل ا ي ح ب ط أ ج و ر ن ا و أ ن ل ا يغير قلوبنا على هذا الشعب الذي ضرب المثل بعزته وتحدثت الركبان بكرامته أ ق و ل لا يجوز لنا أ ن يستخفنا الذين لا ي ق ن و ن ويخرجونا عن طورنا ونتكلم عليهم فهم على خير إ ن شاء الله ذو ف ط ر ة أ ص ي ل ة و ص ب غ ة خ ا ل ص ة وكذلك ذو مروءه وكرم وحياء و ر ج و ل ة وغيره وكثير منهم يود لو يقتل و ع ش ر ة من ا ل أ ف غ ا ن ولا يجرح عربي واحد ل أ ن ه عار كبير عليه انتبهوا ل ل م ؤ ا م ر ة ا ل ع ا ل م ي ة و إ ي ا ك م أ ن تغيروا قلوبكم أ و تتغير نياتكم أ و يختلط عليكم إ خ ل ا ص ك م وتندموا على ما قدمتم فوالله إ ن وجودنا هنا الحمد لله كما أ ع ت ق د كان له أ ث ر كبير في تحويل ا ل م ع ر ك ة من جهاد قوم مسلمين إ ل ى جهاد أ م ة إ س ل ا م ي ة ع ا ل م ي ة تقف أ م ا م ا ل ش ي و ع ي ة ا ل د و ل ي ة لقد كان وكما حلمستم أ ن ت م يا من عشتم في الجبهات لدخولكم أ ث ر عميقا وكبيرا في تحريك الجبهات وفي تعليم هؤلاء ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ق ر آ ن الكريم وكذلك في إ ي ص ا ل بعض الخبرات والمساعدات إ ل ى ا ي د الصادقين وكذلك في رفع معنوياتهم و ن س ح جراحاتهم ومواساه الامهم و أ ه م ه ا وعلى ر أ س ه ا نقل ا ل م ع ر ك ة نفسها وتطوير الفكر ا ل إ س ل ا م ي نفسه و إ ع ا د ة المبادئ ا ل إ س ل ا م ي ة الاصيله ة وإن ذ ه أمتكم أمة وان ح د ة و أ ا فاتقون ربكم وإن هذه أ م ت ك م أ م ة و ا ح د ة و أ ن ا ربكم فاعبدون ولا فرق في ا ل إ س ل ا م بين أ ر ض أ ف غ ا ن س ت ا ن وبين أ ر ض مصر وبين أ ر ض الفلبين وبين أ ر ض فلسطين كلها أ ر ض إ س ل ا م ي ة لله يجب أ ن تخلص لله ويطبق فيها شرع الله وترفع فيها ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله ف ا ل م ع ر ك ة ا س ل ا م ي ة و ا ل ر ا ي ة ا س ل ا م ي ة و ا ل أ ر ض ا س ل ا م ي ة والشعب مسلم ونحن مسلمون ووالله ل ن نندم على أ ج ر عظيم ساقه رب العالمين إ ل ي ن ا ب خ د م ة هؤلاء ا ل ص ا ب ق ي ن الذي يتغنى الزمن بعزتهم و إ ب ا ئ ه م ورجولتهم واعلموا ان الله صلى وسلم على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما و أ م ر ا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما لديك اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حميد مجيد وارض اللهم عن ا ل ص ح ا ب ة والتابعين وتابعيهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين اللهم مكر للمؤمنين في ا ل أ ر ض اللهم إ ن ا نسالك الفردوس الاعلى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء واحشرنا في ز م ر ة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الحق و أ ه ل ه واخذل الباطل و أ ه ل ه اللهم انصر المجاهدين في أ ف غ ا ن س ت ا ن و ا ل ب بين قلوبهم و أ ص ل ح ذات بينهم و أ ه د ه م سبل السلام اللهم انصر المجاهدين في أ ف غ ا ن س ت ا ن وفي فلسطين اللهم طهر المسجد ا ل أ ق ص ى من اليهود اللهم بارك في ح ر ك ة حماس وقوها وانصرها ولا يفوتني هنا أ ن أ ح د الشباب الذين تدربوا هنا قد أ ل ق ي عليه القبض في القدس قبل أ ق ل من شهر تقريبا واقتاده خ م س ة من ش ر ط ة اليهود وكان بجيبه سكين ف أ خ ر ج ه وطعن ا ل خ م س ة فقتل اثنان على الفور وجرح ث ل ا ث ة و أ ص ب ح ت ص ح ف ا ل ع ا ل م ي ة تتحدث كيف قتل واحد كيف نحر واحد خ م س ة بسكين ومعهم أ س ل ح ت ه م اللهم انصر المجاهدين في الفلبين وفي لبنان وفي تشاد وفي اريتريا وفي السودان وفي اليمن وفي كردستان وفي, وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي كل مكان في كل مكان فيه مجاهدون اللهم ارفع ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م وحكم د و ل ة ا ل ق ر آ ن واجعلنا من جنود ا ل ق ر آ ن اللهم اشرح صدورنا ب ر ؤ ي ة ر ا ي ة لا إ ل ه إ ل ا الله ترتفع فوق أ ف غ ا ن س ت ا ن قريبا يا رب العالمين اللهم رحمه بالشيوخ الركع و ا ل أ ط ف ا ل الرضع أ ن تقر عيون المسلمين برؤيه دين الله دينك و ر ا ي ة نبيك م ر ت ف ع ة خ ف ا ق ة فوق أ ر ض أ ف غ ا ن س ت ا ن وفلسطين والسودان وفي كل مكان اللهم ارحم شهداءنا وعاف جرحانا واغفر لموتانا و م و ت المسلمين واغفر اللهم لنا و ل ك ا ف ة المسلمين عباد الله إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و ي ت ا ء ذ ا ل ق ر ب ا ء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه